اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من وَيُنْشِئُكَ هَيْئَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإذني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 وَإِذْ أَ حَتُ إ الحَوَارينَ أَن آمِنُوا بِ وَبِرَسُول قَا آممَن قالَا آممَن وَشحَدَ بِأَنَّ نَ إِذْ قَا الْحَوَ ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ماءيده من السماء قالت اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقُمَ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمُ وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَلَكُنَّا عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ربنا علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا, وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إذا ونها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا لا اعذبه أحدا من العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين بِالْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نك من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 فَماَا تَ فَعهُم شَفعَةُ الشَّافِ عين فَماَا لَهُ معنِ التذكِرَةِ مُرِضين كَأَنهُ حُورُ مُسْتَافَِ فَرَّتْْ من قسورة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 وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقُوَى وَأَسْلَى